سمحت الشيخ هل من منهج السلف انتقاد الولاه من فوق المنابر والتشهير بهم وغيبتهم وما هو منهج السلف في النصيحه للولاه وكيف يكون ذلك جزاكم الله خيرا هذا سؤال عن خير ليش ليس مثلا بالسلام تشهير بعيوب الولاد ونكتب ذلك على المنابر لان هذا يفضي لأ. الانتخابات وعدم السرعه والطاعه في المعروف ويخطي الى الخوض الذي يضر ولا ينبع ولكن الطريقة التي تتبعها السلف فيما بينه وبينه أو كتابه إليه أو اتصال العلماء الذي يتصلون بها حتى توجه الى الخير وانكار المنكر من دون ذكر من دون ذكر الشيء الفاعل تنكر الزنا تنكر الخمر تنكر الربا من دون ذكر عمن تعرف أنه فعله تنكر المعاصي وكيف يرون معاصي وتهجون منها من غير ذكر أن فلا يفعلها أو يفعلها لا حاكم ولا غير حاكم لما وقعت فتة في من عثمان قال بعض الناس المساب زيد الله عنه ألا تكبر قال انتر علي يعني عند الناس لا أنا أدعو لا أدعو عليه وأقول له بيني وبينه ولا أفتحوا بشراء ناس, ناس ولما فتحوا الشر في زمن عزمان وأنكروا على عزمان جهرة صدتما تفيته والقتال والفساد الذي لن يزل الناس في الآثار إلى اليوم حتى صارت الجتة بين علي وعثمان حتى قتل عزمان قتل علي بأسباب ذلك قتل أم جمع غفير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وغير العيوب العلني حتى ابغض الناس ولي امرهم وحتى قاتلهم ما شاء الله عليه